اي توتي ها افحالي خيتها اي ها ابصدع اه توتي كنت ايدي لا لا انا كنت ايش ما كنت مريضة سلامتك توتي مبارح اتعلن درس كتير مهم شو درس عن الاعضاء اعضاء فوزي موزي أعضاء؟ شو هي ولا ولو اعضاء الجسم ها يلا مع بعض <تصفيق> يلا واحد عنده اجرين بيقدر يمشي خطوتين بيطرب فيهن الطابي وبينط شي ساعتين نط نط على الاجرين نط نط على الاجرين دوتي ها عندك ايدين اه شو بتسوي فيهن ببرقد شو شو يلا اورجيك شو بتسوي فيه عندو ايدين بيقدر يرفع بالونين بيقدر ياكل فيه حلويزه 1 2 زق زق زق هي زق زق زق هي زق زق زق هي بالايدين زق زق زق كل واحد عنده عينين بتطلع على المشين واقرا كلام بالكتاب وتلفك على عندك أذنين؟ أه وش بتساوي فيهن؟ بشم فيهن شو؟ بتشمي فيهن؟ أه الأذنين بشموا فيهن يا دودين؟ شو لكام؟ أه والمرة بحال تشوفت حدا بشم بذنين أيش لكام بعملو؟ ده حال يقولك يلا, يلا. كل واحد عنده دينين بسمع أكتر من مرتين بسمع كلام أمه بسمع للمدرسين اسمع اسمع هي هي hei Bittom miقول Hei Fy'nndek munkhar? Munkhar? منخار munkharu b'ohoj bas Hei hei توتي Šo bie sawe bie munkharu? Hei hei Bittol'o Hei Biesofu Šo? Tooti Bie munkharu bie sawe bie sawe bie munkharu? Tiare le, a kuullič šo bie sawe bie munkharu? Šo? Oha hii munkharu, munkharu Bšemšim fi' Hatshi Hatshi Hatshi B-i-i-i-i-ic-i-i-ic-i-i-i-c-i-i-i-i-i-i. Bil- Mokmatv-at- not not not hey على الاجرين زقف زقف زقف hey زقف زقف زقف hey زقف زقف زقف hey باليدين شوف شوف شوف hey شوف بالعينين اسمع اسمع اسمع هجي هجي hey. بالمنخار ميل شمال hey. ميل يمين hey. ميل شمال hey. ميل يمين هه هه هه باب خيتا